119. ولقد رآه نزلة أخرى سِدْرَةِ عند سدرة المنتهى عندها جنة الْمَأْوَى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 126. وسميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 127. إلا ما تهوى ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمن فلله الآخرة والأولى وكان من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً لا تغني شفاعتهم شَيْئًا إلا من بعد, أن يأذن الله, إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا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 أشفى، <تشفة> فمن هذا الحديث تعجبون، وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون، فاسجدوا لله